أربعين سنة يتيهون في نرض فلا تاسع ذا القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بن آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ظالمين فطوعت له نفسه قد أخيه فقتله فقت له فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في نرض ليريه كيف يوارى سوءه اخيه قال يا ويلتاعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءه اخي فاوارى سوءه اخي فاصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسه في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعاً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 تريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وسارق السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصبح فإن الله يتوب عليه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 من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم توا من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم توتوه فاحذروه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 ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التولاة فيها هدى ونور يحكم بها النبي أولى الذين أسلموا للذين هادوا والرباليون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وَسِنَّ بِسِنٍّ وَالجُرْحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَثَارَةُ اللَّهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَقَطَّعْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه أهٌم ولا تتبعه أهٌم عما جاءك من الحق بكلم جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ولكن ليبن لكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إن الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَأَلُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ هُوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمُ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُلُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُون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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين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 فسوفيات الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومين يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا وَسَتَّخِذُ <تتخذوا> الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَع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 فَتَرَ كَثيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرُّبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قالوا بل فليداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا وألقينا بينه العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في نرد فساده والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا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 هُم مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلْكَافِرِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ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 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون تلا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم الله عليهم